قال رب هبلي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحرابا انَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَأَخِي طِيقًا وَقَد بَلَغَنِي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 وَإِذْ طَالَتِ الْمَلَائِكَةُ إِن كُنْتِ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ يَا مَرْيَمُ قُرِي نِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي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 وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي كُنْتُ لَوْلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بِشَرٍّ قال كَذَلِكَ كَلَّمَهُ رَبُّهُ فَأَخْْرَجَ مَا يَشَاءُ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 118. وقل لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله 119. وأنبئكم بما تأكلون وما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 سرستی